وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدَّ رَبِّنَا مَتَقَدَّ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَتِيْهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَّارٌ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنَّمَا تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبَاءٌ وَأَنَّ ويأعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظلنتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها بلئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشرهم أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا يطر رائقا قددا وأنا ظلنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى ما آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَأَنَّ الْقَاصِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحْرَرُ رَشَدًا وَأَمَّ الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوْ يَسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَا أَنْغَدَقَ لِنَسْبِنَهُمْ فِيهِ